صرَّاطَ الَّذينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ وَيَرِّ النَّعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَ الضالِينَ الحَمْدُ فَتُومَلْ حَقَّ وَمَا أَدْرَاكَ مَلْحَقَه كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأَهْلَكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلَكُوا بِالرِّيحِ الصَّلصَالِتِ سَخَرَ لَهُمْ سَبْعَ يَأْوِبٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُصُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتدكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لم ما الماء حملنا في الجارية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 قَتِ السَّمَاءُ فَيَنَامَ إِذِي وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ أَلَى أَرْجَاءَ يَحْمِرُ عَرْشَ رَبِّكَ بَوْقَهُمْ يَوْمَ إِذٍ ذَمَانِيَةٍ يَوْمَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا أُمُقْرَأُوا كِتَابِيَهِ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهِ فَهُوَ فِي أَيْشَةٍ رَاضِيَهِ فِي جَنَّةٍ عَالِيَهِ قُطُوفُها دانِيَهِ كُلُوا وَاشْرَبُوا عَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ كِي الْأَيَّامِ الْخُوَالِيَةِ وَأَمَّا لَنْ أُعْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَ بِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَةِ وَلَمْ أَدْرِ مَا يَا لَيْتَ هَا كَالَتِ